والأول والآكر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرف يَعْلَمُ مَا يَجُثُّ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَحْمِلُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتٍ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لكم قيل ارجع وراءكم قيل ارجع وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينه بسور له باب فَظُور بَبين بِسُور اللَهُ بَبُ بَقهُ فيِي الرَحمَةُ وَوَه مِنْ بِبَهِ العذاَاب لُادُهُم أَلَ نكُ مكُم قَالُ بَ وَلٍَ النكُم فَسَُم ولكنكم فَتَنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 أَلَمْ يَأْمِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَطْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَقُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ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 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن نما القياس الدنيا لعبث وله وزينته وتفاخ بينكم وتفاخ بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم مَيَهِيض فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيض فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ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 وَدَن النَّةِ النضهَا كَأَْض السَّمِ وَ الأضِ وَدت بالَِّذينَ آمَنُ بالَِّانِ وَسُِ ذَلِكَ فَفْض اللهَّتيِيجِ مَ شَ وَلهَّ مُذُ الفَضِْ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 الله هو الغني القميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ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 مِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, وآتيناه الإنجيل. وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفَثا وَرَحمَةً وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفَثا وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً بِتَّبَعوها مَا كَتَبنا عَلَيهِم إِلَّا إِلَبتِغَاءَ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 يُكُم كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُم كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ على الْكِتَابِ أَلَّا يَقْبُرُونَ